وقضينا ََََْ الى َ بني َِ اسرائيل ََِْ في ِ الكتاب َِِْ لتفسدن ََُُِّْ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ مرتين َََِّْ ولتعلن ََََُّْ علوا ُُ كبيرا َِ ف َ إ ِ ذ َ ا جاء ََ و َ ع ْ د ُ ا ُ و ل ا ه ُ م َ ا بعثنا ََْ عليكم ََُْْ عبادا ًَِ لنا ََ اولي ِ ب َ أ ْ س شديد ٍَِ فجاسوا ََُ خلال ََِ الديار َ وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا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 وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل, فمحونا آية الليل وجعلنا آ ي ه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا, ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك, اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه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 ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أ ه ل ك ن ا من القول ر من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا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 وللآخرة أكبر ر د ج ا م و أ ك ب ر تفضيلا لا ت ج ع ل ل ل مع ا ه إ ل النابلسي فتقعد للعلوم ا ب د إ ا إياه ا ل و ا ل د ي ن إ ح س ل ا م ي ا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 وكان الشيطان لربه كفورا واما تعرضن عنهم ابتغاء ر ح م ة من ربك ترجوها فقل لهم قولهم ميسورا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 انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا ا اذا كنا عظاما ورفاه انا أ لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم